بسم الله الرحمن الرحيم اين ا يا سبب دخلتم التراب و ا مس الحصى المرمي ل ي في ا ل أ ر ض ملوس قيمه دا الحيطه ل ل ل ا اين هذا المكان وكيف الوصول إ ل ي ه إ ن ه ا الى ل الجنه وطهرها ا ل ج ن ة وإذا و رأيت ثم رأيت نعيما ثم م ل كيف ا ك ب ر ا ك ي أ ح د ث ك م عن د ا ر أو د ع ه الجنه ا ل الخير كله ل ه ا بحذب ة الخير ل ك نعيم لا ينقطع نحن هنفضل ناكل نقولت أصلحنا الجنة في لك قبل ما كده بقى آه هنبقى هتأكل تنابلة ربنا متعة ولكن ت متعة وتجامع وتنام متعة ش ر ب ه فيها م ما يشاءون خالدين ا على ر ب أن كل وعدا و م س ؤ انسان ة يقول ايه لك كل ان ن في قصره بيت قصر وقصر ا ل اشجار هذه ورقها ملابس أ ه ل الجنه ة القلبية اللي ل ب ب انت ت س ا البدلة ب ت ي ي منين ج السجرة ا ل و ر ق ب ت اضطرابها ع بتاعك ه هو اقترابها ا القميص يبقى د ش ر تحبذ اقترابها الجنة ط ي ب ة وبارد شرابها و إ ل ى عشاق الطرب والنغم فحين ت س ومع ر الرياح ن بين الأغصان هذه و م ح ر ك ة ا ل أ و ر ا ق يصل أ ح ل ى نغم يؤز القلوب متعة شيء جميل متعة مين؟ دخلت أنت عليك ضيفة الجنة سوية وحدة سيء في كل دخل وإذا قصرك تقول لك أنا ا خد متعه من الخدم بتوعك متعة وولد من الغلمان المخلدون ويطوف ن و عليهم ولدان مخلدون إ ذ ا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا من الجنه كمال والملك العظيم السرير اللي انت نايم عليه ا ع د كده م ض ج ع متكئ وتقول ل ل س ر ي ر لف اتمشى فيخرج السرير يتمشى بك في م ل ك ك الملك العظيم يا مؤمن ملك ؤ م م ن باق ي ا ل ج ن ة ف أ ي ن من يتقدم يا مسكين يلي ا ل شقتك ا ل ن ه ا ر د متر بل تؤثرون ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة خير وابقى ق ي م ة من د ر ه سعتها من الداخل ستون ميلا ل ك فيها سبعين ز و ج ة كل زوجه على سرير لا ترى احداهن الاخرى م ؤ س س ة خالد ل ل إ ن ت ا ج والتوزيع ب ج د ة تقدم لكم ريح الجنه ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد حسين يعقوب وما ادراك ما الجنه نعيمها نعيم وسعادتها س ع ا د ة أ ق و ا م كانوا يجتهدون في مراض الله عز وجل كانوا في مراض الله يجتهدون هؤلاء الذين عبروا الصراط وصلوا إ ل ى ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى تلقاهم على الباب نبيهم محمد صلى الله ل ع يقول الحبيب محمد في حديث جميل جليل اتواعد انا وانتم عليه فاللهم اجعلنا من اهل ا ل ج ن ة يدخل ق و ل ي من امتي سبعين الفا مع كل الف سبعين الفا ايديهم في ايدي بعضهم يدخلون في س ا ع ة و ا ح د ة لا يتخلف رجل عن رجل كله في ايد و ا ح د ة كده جنب بعض جنب بعض والباب يساع يا ولد نعم ما بين ضل فتي الباب باب ا ل ج ن ة النار سبع ا ذ و ا ب ا ل ج ن ة ث م ا ن ي ة كريم ربك قول الحمد لله كريم ربك ا ل ج ن ة ث م ا ن ي ة ز ي ا د ة واحد ما بين مصراعي م س ي ر ة اربعين ع ا م ت م ش ر بعين س ن ة من بين ب من حل الباب من اولو الاخر هذا كله سيكون مملوءا س ي أ ت ي عليه يوم يكون ك ز ي ظ ا من الزحام هؤلاء اقوام كانوا في مراض الله يجتهدون و ل أ ع د ا ء الله بصدق الولاء يجاهدون وفي جاده الاجتهاد يجدون وبين الخوف من الله والطمع يترددون فهم عند شقاء العصاه يستعدون وفي جنان الخلد يردون يطوف عليهم ولدان مخلدون اللهم اجعلنا منهم يا رب وضحت لهم م ح د ة ا ل ن ج ا ة فساروا لاحت لهم انوار الهدى فاستناروا عرفوا دار الكريم فطافوا حولها وداروا صانوا مصلوبهم عن الاغيار وغاروا لم يرضوا في حال من الاحوال بالدون يطوف عليهم ولدان مخلدون اللهم اجعلنا منهم اعددنا لهم القصور والارائك, والأرائك. واغذنا منهم كل ما يحجبهم عن الملائك وسلم عليهم في قصورهم الممالك و إ ن م ا وهبناهم جميع ذلك ل أ ن ه م كانوا في مراضينا يجتهدون يطوف عليهم ولدان مخلدون استنارت بالتحقيق طريقهم وتم إ س ع ا د ه م وتوفيقهم وتحقق بالجد والاجتهاد تحقيقهم وساروا صادقين ف و ض ح ا ل طريقهم وشرف بهم مصاحبهم ورفيقهم ل أ ن ه م اخلصوا في طلب ما يقصدون يطوف عليهم ولدان مخلدون يا من سبكوه الى الخيرات وتخلف يا من اذهب عمره في ا ل ب ط ا ل ة وسود يا من عاب طريق النجاح ف ت أ خ ر ولا تعرف يا من كلف بالدنيا فاذا طلبت منه ا ل ا خ ر ة ت ك ل م يا من ابليس قد تمكن منه كله ففيه يتصرف اطلب الشفاء من الله اطلب الشفاء. اطلب الشفاء من الله ف إ ن ك على هلكه قد اشرفت وابك ي على ضلالك فالقوم مهتدون يطوف عليهم ولدان مخلدون ب أ ك و ا ب و أ ب ا ر ي ق و ك أ س من معين بيضاء ل ذ ة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم وعندهم قاصرات الترفع ف إ ن كنت ذا قلب عليك بحبها فلم يبق إ ل ا وصلها لك مره و وللورد ما قد البسته خدودها إ خ و ت ا بنا ندخل ا ل ج ن الجنة وما ادراك ما الجنه الجنه جنه الخلد جنه الخلد التي قال الله ع س وجل في وصفها اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين باد ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر و ل ا خطر ع ل ى قلب ل بشر ا ج ن ة وما أ د ر ا ك ما ا ل ج ن ة لقاب قوس أ ح د ك م في الجنة خير من الدنيا وما فيها ا ل ج ن ة وما أ د ر ا ك ما ا ل ج ن ة لو أ ن أ ق ل صفر لو أ ن أ ق ل صفر مما في ا ل ج ن ة ب د أ لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات و ا ل أ ر ض ولو أ ن رجل ا من أ ه ل ا ل ج ن ة يا رب جعلنا من رجل ا ا ل ج ن ة يا رب الله ما جعلنا من رجل ا ا ل ج ن ة يا رب لو أ ن رجل ا من أ ه ل ا ل ج ن ة تطلع ف ب د أ أ س ا و ي ن ا ه ا ص و ا ت الى س هؤلاء في ا ل ن ت ه ل بس ه ص ا ت ه الى بس ا ص و ا ت ا ل إ س و ا ت بس ا ل و ا ت ه ا ل بس ه ص و ا ت ه الى بس اصواته الى بس ا و ا ه الى م س ا و ا الى بس ا ص و ا ه ا ل إ س و ا ت الى بس ا ت ه ل بس ه الى بس ا ص و ا ت ا ل ج ن ة ا ص و ا ه ا بس ا ص و ا ت ا ل ش م س ت ر و ح كيف أ ح د ث ك م عن دار ا ل ج ن ة غرسها الجبار بيده غرسها ا لما ل ل ه بيده غرس الله عز وجل ج ن ة عدن بيده قال لها تكلمي تكلمي قالت قد أ ف ل ح المؤمن فقال الله طوبى لك ولمن خلقت ل ه والحديث و إ ن كان في سنده كلام ف إ ن ه يرقى إ ل ى مرتبه الحسن كيف احدثكم عن دار غرسها الجبار بيده وجعلها مقرا لاحبابه و م ل أ ه ا من رحمته وكرامته ورضوانه ووصف نعيمها بالفوز العظيم قال وذلك هو الفوز العظيم وصف الله ملكها بالملك الكبير فقال واذا ر أ ي ت تم تم يعني هناك واذا ر أ ي ت ثم ر أ ي ت نعيما وملكا كبيرا و ا ا رأيت ثم رأيت نعيما ثم و م لو ك كبيرا. ا ل صبرت عن الدنيا قليلا لصرت ملكا ا صرت ص ا ح ب م ل ولكن يا خيبتك ا س ت ر ي ت البحر بالتبر ي ع ن ي ت ر ك ت التبر ا ل م ه ب وأخذت ا ل ب ع افضل من أخذت ا ل د ن ي ا وتركت ا ل آ خ ر ة ا ل ج ن ة إ خ و ت ن افضل من افضل من د افضل من افضل ا ل م ا ل من ا ف ل من ا ف ل من افضل ن ا ل خ ي ر ك ل ه ف ي ا ل ج ن ة ف ي ا ل ج ن ة و ط ه ر ه ا من ك ل عيب و آ ف ة و ن ق ص ت ع ا ل من افضل م ل ى وجه ا ل إ ج م ا ل و ا ل ا خ ت ص ا ر و ب من ا من ا ز سرعة إ ن س أ ل ت ن ي ان س أ ل ت ن ي عن ارضها وتربتها فهي المسك والزعفران وان س أ ل ت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والمرجان والجوهر وان س أ ل ت عن بنائها ل ب ن ة من ف ض ة و ل ب ن ة من ذهب معايا يا شباب دخلتم هناك دلوقتي التراب مسك التراب اللي في الارض اللي بتدوس بقسمتك يا ولي امراه يا من أ ح ب ك الله يا من فزت ب ا ل ج ن ة التراب اللي بتدوس عليه ب ج س م ت ك ده المسك ا ل ح ص ة اللي مرمي في ا ل أ ر ض م ل ي س ق ي م ة ده اللؤلؤ اللؤلؤ والجواهر ا ل ح ي ط ة لا بين ف ض ة ولا بين ذنب طب ا ل م ل ا ط ا ل م و ن ة اللي في الوسط اللي بدل ا ل س م ن ت والرم المسك و ا ل أ ز ف ر اللي بيلزق ا ل ط و ب ة في ا ل ط و ب ة مسك ن ا ش ا الله يا رب ارزقنا ا ل ج ن ة يا رب والله يا شباب اللي يعرف ا ل ج ن ة على ا ل ح ق ي ق ة ما يلز له في الدنيا عيش ما يلز له في الدنيا عيش والله والله الذي لا اله غيره ما يلز له في الدنيا عيش بعض السلف كان يقول والله لقد سئمت ا ل ح ي ا ة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته س و ق ا لله س و ق ا الى الله وحبا للقائه فقيل له ا و ا س ق انت من عملك تتمنى الموت عليه و ا س ق مش يمكن تموت ت روح جهنم ا و ا س ق انت من عملك قال لا والله ولكني احب الله وحسن ظني به الا يعذبني اتراه يعذب من احبك اللهم ارزقنا حبك يا رب اي والله يا شباب ر ؤ ي ة ا ل ج ن ة انا عايزك كلما تفتر عن العمل او تقع في م ع ص ي ة اسمع الكلام اللي احنا قولناه اربدا اسمعه في ذكر النار وذكر ا ل ج ن ة اللهم ارزقنا ا ل ج ن ة يا رب لما تشتاق ل ل ج ن ة تشتق لها صحيح تحس إ ن العيشه هنا ولا لها أ ي ق ي م ة ولا لها أ ي ل ذ ة ولا لها أ ي متعه ة ولا ل ا أي وجود ولا ج و و د لها أ ي وجود إ ن م ا ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة الاخره و إ ن الدار ا ل آ خ ر ة ل ا هي الحيوان يعني ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة وما هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا له ولعبه و إ ن الدار ا ل آ خ ر ة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إ ن س أ ل ت عن أ ش ج ا ر ه ا فما فيها ش ج ر ة إ ل ا وساقها من ذهب و ف ض ة لا من الحطب والخشب عمرك ما تلاقي شجره سقها خشب ولا حطب انما على طول ساق الشجره إيه؟ ذهب وان سالت عن ثمرها الثمر ذهب ها ناكل ايه يا جماعه هناك في تفاح ها في تفاح هناك ثمر الجنه كما وصف حبيبك محمد متصلي عليه صلى الله عليه وسلم الين من الزبد متعرفش انت ا ل ز ب د البلدي اللي انت كان ج د ك زمان وستك بياكلوه دلوقتي متسمعش ا عنه خلاص ابتلوك ب ا ل ز ب د ة الصفرا ة ل ل ي ب ت ا ع ة ا ل إ ش ع ا ع ا ت ا ل ذ ر ي ة ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة عشان كده بقولك لما تقرا وصف ا ل ج ن ة ولما ا ت ت أ م ل وصف ا ل ج ن ة ه ت ح س ان الدنيا ك ئ ي ب ة ك ئ ي ب ة مش عشتك مش انت تعيش حقيقة في الزبد ج ن ة ا ل البلدي بقى اللي كانت جدتك تخرجه من ا ل ق ر ب ة كده تقوم انت تقطن منه حتتين كده بايدك تكون لطتين ده لو حصل او كان بيحصل نعم ثمار الجنه الين من الزبد وأحلى, واحلى من العسل حتى جاء في بعض الاحاديث ان شرابها مع كل ر ش ف ة طعم وفاكهتها مع كل ق ط ع ة ل ذ ة في بعض الاحيان تمسكلك ت ف ا ح ة كده وتاكل تقوم اطمت ي ن ت لا ت ر ب ع ة و ت س ه ة طعم مكرر في ا ل ج ن ة لا مفيش سكرات توطم ت اطمه الله اكبر جميله ل ز ي ذ ه اللي بعدها اطعم منها ه ا اللي ب ع د لكن لماذا لن نفضل ناكل بعد اه من ا ا قلت لك قبل كده اصلحنا في ا ل ج ن ة هنبقى تنابلت ربنا مش في ت ن ا ب ل ة السلطان شغلتهم ي أ ك ل و ا ويناموا كذلك نحن في ا ل ج ن ة ه ت أ ك ل وتشرب وتجامع وتنام حتى ما فيش نوم الا اذا استهين تسمية ا لهم ي دي ة د قبل ك ع ر ك لهم فيها ما يشاءون هي؟ ه ما ي كل اللي نفسك فيه خالدين ابدا يعني كل اللي نفسك فيه الى الابد يفضل يدينك ابدا كان على ربك وعدا مسؤول و ا ح د ي من الله ت س أ ل عليه لما تشتهي ح ا ج ة ومتلاشته ا يا رب انت مسولتلنا كان على ربك وعدا مسؤول فين فين الدين فيعطيك الى الابد ب ذ ل ك انا اتعجب من خ ي ب ة اللي يبيع ا ل ج ن ة دي قل ابد ب ش ه و ة س ا ع ة و ل ج ة لحظه عبيط صح خايف ما يدري ان س أ ل ت عن ثمرها فامثال القلال مش ا ل س م ر ة ا ل ت ف ا ح ة اللي هي قد ك د ه ولا التنايه اللي قد ك د ه ولا البرتقانه لا لا لا ل لا الموزه ا ا ل لا وانما كالقلال لانك يوميها هتبقى انت اتنين واربعين متر طول في ت م ن ت ه ش ر متر عرض طولك وعرضك ستون زراعا في السماء في عرض س ت ة ازرع طول وعرض عشان كده تبقى ا س ت م ر ه اد ي ه مثل القلال وان س أ ل ت عن ورقها فمنه حلال اهل ا ل ج ن ة شوف ا ل ع ج ي ب ة من عجائب ا ل ج ن ة دي عايز ا ل ج ن ة يا رب ارزقنا ا ل ج ن ة يا رب عايز ا ل ج ن ة والله ده ا ل ج ن ة يقول لك ان كل انسان في قصره بيت ق ص والقصر ج و ه منه به ي وحول القصر اشجار هذه الاشجار ورقها حلاله ا ل ج ل ا ب ي ة اللي انت بتلبسها ا ل ب د ل ة بتيجي منين ا ل ش ج ر ة الورق بتاعها يبقى هو القميص بتاعك الله اكبر شوف الجمال وطبعا لان ا ل ش ج ر ة بتاعتك ع ا ر ف ة عارفة مقاسك هتطلعلك اللي انت عايزه فتروح ل ش ج ر ة الموز ش ج ر ة الطلح تقوم تطلعلك شكل معين من الملابس و ش ج ر ة التفاح حق تاني وشجره ا ل م ن ج ا حقه تلت و حقه ر ب ع و حقه خ م س ة كما تشاء وان س أ ل ت عن ورقها فاحسن ما يكون من رقائق الحلل وان س أ ل ت عن انهارها فيها انهار من ماء غير اسن وانهار وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار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 و ان ل ك ا ف و ر إ ا ل أ ب ر ا ر يشربون من ك أ س كان مزاجها كافورا وخمر لذة لسارب وانهار من خمر ل ذ ة للشاربين إ ن س أ ل ت عن ا ل آ ن ي ة ف ا ن ي ة الذهب و ا ل ف ض ة في صفاء القواريث اسمع ربك ي ق ويطاف ل ه و ي ُ عليهم ب ا ل ي ٍ من فضه واكواب كانت قواريرا ق و ا ر ي ر من ف ض ة قدروها تقديرا وصف الأكواب شوف يقول إيه؟ وَأَكْوَابٍ قَوَارِيرًا القارورة فَضَّةٍ كُبَّايَ ايه؟ كَانَتْ لا تطلق إلا تطلق على السجاد ربك مِنْ الزجاج فقط هو الذي يقال له قارور ي ب ن ي القوارير من فضه ا ز ج ا ج من فضه ي ه ي فضه في صفاء الزجاج فضه ص ف ي ة جدا جدا ل د ر ج ة انها تبين اللي جواها زي ا ل إ ز ا ز ف ض ة زي ا ل إ ز ا ز صنع الله دميني الصنع الذي أ ت ق ن كل شيء سبحانه. صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ألي أتبأ؟ ألي أتبأ؟ شرابها يحبذ ا ل ج ن ة واقترابها ط ي ب ة وبارد شرابها ر ي حبذا ل ج ن ه واقترابها وان س أ ل ت عن س ع ة الابواب ما بين المصراعين م س ي ر ة الاربعين من الاعوام ان س أ ل ت عن تصفيق الرياح للاشجار النهارده بعض ا ل ع ب ا ي ط و ا ل ج ه ا ل قاعد يسمع اغاني ويسمع موسيقى ويكتب على ربنا ويقول حلال والرسول يقول ي أ ت ي ن على أ م ت ي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف فالمعازف حرام وما وكما سمعت ان اهل الجنه يستمتع و ا بالذهب و ا ل ف ض ة وهو على المسلمين حرام في الدنيا يستمتع و ا بالحرير و ا ل د ي ب ا ج وهو على المسلمين حرام في الدنيا يستمتع و ا بالخمر وهي على المسلمين حرام في الدنيا وكلها حلال لهم في ا ل ا خ ر ة كذلك المعازف حرام في الدنيا حلال في ا ل ج ن ة بس يا ترى مين اللي ي ع ز ف في الجنه ة د قال لك لا لا لك لا. ده, ده الشجر اغصانه اغصان م ر س و م ة في خ ط و ط م ع ي ن ة واتجاهات ت ا م ة فحين تسور الرياح من بين هذه الاغصان ومع ح ر ك ة الاوراق يصل احلى نغم ي ه ز القلوب اللهم انصقنا ا ل ج ن ة يا رب ب م ت ع ة يا خالص تشعر ب ا ل ط ر ب حين تسمع تصفيق الرياح تصفيق الريح ا فقط في اوراق الاشجار وما بين الفروع متعه حقيقيه الجنه متع طيبه وبارد شرابها يا حبذا ل ج ن ة واقترابها طيبه وبارد شرابها ي حبذا ا ل ج ن ة واقترابها ط ي ب ة وبارد شرابها يحب ذا الجنة وان ق ت ر ا ا ب ه و س أ ل ت عن ظل ا ل ج ن ة ففيها شجره يسير الراكب المجد المسرع في ظلها مئه عام لا ي ق ط ع وان س أ ل ت عن س ع ة ا ل ج ن ة عرضها كعرض كعرض السماء و ا ل أ ر ض يسير اقل واحد في ملكه على سريره بين قصوره وبساتينه م س ي ر ة الف عام يوم ما تدخل ا ل ج ن ة انت ناوي ها? يا رب ا ر س ك ن ا ا ل ج ن ة يا رب اللهم اجمعنا في ا ل ج ن ة يا رب حين ندخل ا ل ج ن ة اقل واحد يقول كده في يوم من الايام وسبق ان ضربت لكم او قصصت عليكم حديث اخر رجل يدخل ا ل ج ن ة اذا دخلت ا ل ج ن ة وان احرزت اقل الملك اقل ح ا ج ة تقوم تقول في يوم من الايام كده ما انت س ا ي د كل شويه د خ ل عليك و ا ح د ة انت مين تقولك ل انا خدامه خد من الخدم بتوعك وولد كده من الغلمان المخلدون اذا ر أ ي ت ه م حسبتهم لؤلؤا منسولا داخل عليك انت مين يا ولد يقولك انا خدم من ا ل خ د م بتوعك و ت ف ا ج أ بملكه ا جمل ا كده د خ ل عليه انت مين تقوم تقوله ل ده انا ز و ج ة من زوجاتك الحور العين اللي انت نسينا فتشتاق يوم كده تقول ا ل لا انا عايز ابص على ا ل ج ن ة بتاعتي دي الملك بتاعي ده اديه اسوق الناس اللي مش بومس فيسعى بك سريرك السرير اللي انت نايم عليه قاعد كده مضطجع متكئ وتقول للسرير لف تمشى فيخرج السرير يتمشى بك في م ل ك ك يا مؤمن اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين يا مسكين ياللي ش أ ت ك النهارده اتنين متر في ث ل ا ث ة متر يوم تدخل ا ل ج ن ة اللهم ارزقنا ا ل ج ن ة يا رب وعجل لنا بها على التوحيد الخالص يا رب يوم تدخل ا ل ج ن ة تقولي السرير يا الله وريني الملك بتاعي كده يوم السرير يطلع ويفضل يلف بيك في الجنه、با. تحت الاشجار وحول القصور وبين الانهار وفي وسط العيون ووسط الخدام الف س ن ة الف س ن ة الف س ن ة يا لهلائي حين ا ل ا ق ي في ا ل ج ن ة صحبي ورفاقي يا لهناي لا الاقي في ا ل ج ن ة صحبي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذ ا المنه يا رب يا ذ ا المنه يا رب ان س أ ل ت عن خ ي م ة من خيامي بعض الناس يقول لك انا احب عيش عيشه كلاسيك ا د ي م ة كن فيها ك د ه لمحه ف ن ي ة يقوم يطلب خ ي م ة ي م ربنا ي ع م ل له خ ي م ة من ايه خ ي م ة من د ر ة و ا ح د ة م ج و ف ة سعتها من الداخل ستون ميلا يعني ت م ا ن ي ن تسعين كيلو زي من هنا الطنطه دي بس ايه دي خ ي م ة ل ك فيها سبعين ز و ج ة كل ز و ج ة على سرير لا ترى احداهن الاخرى أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة م س غ و ل و ن كما قال الله تعالى إ ن أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة اليوم في شغل فاكهون في ف شغل فاكهون في هم و ن ه وازواجهم في ظلال على ا ل أ ر ا ئ ك متكئون أولى السغل هم و أ ز و ا ج ه م في ظ ل ا ل على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم و إ ن س أ ل ت عن علاليها العلالي لا ولا اللي هي حيبرون عليها بقى ا ل ش ر ف ة أ و ا ل ب ل ك و ن ة بس مش ا ل ب ل ك و ن ة بتاعتنا اللي هي نص متر لا و إ ن م ا البرانده ا ل ص ر ف ة البلكونه الواسعه ا ل ا ط ل ا ل ة دي يسمى في ل غ ة العرب علالي اذا س أ ل ت عن العلالي والجواسق فهي غرف من فوقها غرف م ب ن ي ة تجري من تحتها الانهار يا رب ارزقنا ا ل ج ن ة يا رب لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف م ب ن ي ة تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر وعد الله لا يخلف الله الميعاد غرف من فوقها غرف م ب ن ي ة تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر إ ن س أ ل ت عن ارتفاع ا ل ج ن ة فانظر إ ل ى الكوكب الطالع او الغارب في الافق الذي لا تكاد تناله الابصار فهذا بيتك في ا ل ج ن ة ان ش ا الله ان س أ ل ت عن الملابس فهي الحرير والذهب وان س أ ل ت عن الفراش فبطائنها من استبرق, من استبرق. زي ما قلت لكم قبل كده لما كان ا ل ن ا س فقراء ي و م يعمل ايه وش اللي حاف من بفتى والدهر من دمور دم لما غيني شويه فاي ع م ل الوش ستان و ا ل ظ ه ر ب ف ت ه ا ل ب ط ا ن ة الي ل هي م ح ج و ب ة لما ي ج ي ي ع م ل ا ل م ر ت ب ة يبقى م ن ج و و د م و ر و م ن ب ر ه ي و د و ل ا ستان و ل ا ا ي ه ماشي غالي لكن ا ل ب ط ا ن ه ماشي كلام ما ه م ا ح د ا ل ش ا ي ف امال ا م ؤ م ن في ا ل ج ن ة ا ل ب ط ا ن ة ا س ت ا ر ق ا ل ب ط ا ن ة ح ر ي ل ف م ا ب ا ل ك ب ا ف ر ش ي بهي ل م ي ذ ك ر ل م ي ذ ك ر م ت ك ي ن على فرش بطائلها من استبرق و ج ل ج ن ت ي ن دان ان س أ ل ت عن الارائك ف إ ن ك تجد ا ل أ س ر ه والحجال مسرره ب أ ز ر ا ر الذهب ما فيها فروج ولا خلاف إ ن س أ ل ت عن وجوه أ ه ل ه ا اللهم بيض وجوهنا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ن س أ ل ت عن وجوه أ ه ل ه ا وحسنهم فكلهم على ص و ر ة القمر ل ي ل ة البدر ان س أ ل ت عن سنهم فكلهم أ ب ن ا ء ث ل ا ث ة وثلاثين س ن ة إ ن س أ ل ت عن الغناء والسماع ف ا ل ح وحور ر العين و عين ك أ م ث ا ل اللؤلؤ ا ل م ت ن و ن جزاء بما كانوا يعملون الحور العين نحن ا ل م ك ي م ا ت فلا ن ض ع ن نحن الطيبات فلا ن ب أ س نحن نحن أ ع د ن ي غنولك الحور العين و أ ح ل ى من هذا سماع ا ل م ل ا ئ ك ة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. جنات عدن يدخلونها و موسوعه ن صلح من آبائهم أ ا م و ذ ر ي النابلسي ت ه د خ للعلوم و ي من الاسلاميه ب ب ع ل اسماء الله الحسنى ع لو ى من م هذا س ع التقينا في ا ل ج ن ة يا شباب اللهم ارزقنا ا ل ج ن ة يا رب واجمع جمعنا هذا كما هو في ا ل ج ن ة لو التقينا في ا ل ج ن ة نتوعد ان يحدثنا النبي محمد يعد به حدثنا صلى الله عليه وسلم تشفع منه ابدا ونسمع بقى سيدنا ابراهيم حدثنا يا خليل الله وتسمع سيدنا نوح عن ق ص ة ا ل د ع و ة مع قومه عمل ايه وتسمع سيدنا هود وتسمع س ع ي ئ ي خطيب الانبياء سماع مجالس علم رباني حقيقي تسمع د ا و د فقد اوتي مزامير اذا تلا ل ز ب و ر كانت الجبال تؤوب معه ولقد اتينا داوود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد يا جبال اوبي معه والطير اللهم ارزقنا ا ل ج ن ة يا رب أ ع ل ى من هذا وذاك أن تسمع ك ل ان م الله أ تسمع كلام الله جل جلاله حين يدعوك ليوم المزيد و س ي أ ت ي معنا وصف سوك ا ل ج ن ة ب أ ن ا خلاص مش قادر ق ل ب ي ه يتفطر نؤجله للقاء القادم ان شاء الله ساعه ما تروح يوم المزيد لكن أ خ ت ط ع منه حته واحده ب ش ر ة يحدثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم أ ح د في يوم المزيد إ ل ا وسيحاضره ربه م ح ا ض ر ة فيقول أ ي فل ربنا هيقربك كده منه ويقولك ل اي فل ايوه يا فل يقولون فل ترخيم فلان يعني ي ايوه فلان بس ب د ل يا و ي فل اي فل فيذكره ببعض غدراته في الدنيا ايو ايو ايو هكذا ما الله جل جلاله اي فل يذكره بغدراته في الدنيا فيقول ربي الم تسترني وتغفر لي وترحمني فيقول الله نعم برحمتي بلغت ما بلغت يا رب ان ن ا الجنة يا رب تدخلني رب ا ل ج ن ة هذا ا ق و ى أتمنى أن تدخل لي أقصى موسوعه النابلسي للعلوم هذا ا أتمنى وتهب ل ر ا ت ا ل ع ا م ي ه صحبي ورفاقي يا لهلا اريحين الاقي في الجنه صحبي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنه يا رب يا ان س أ ل ت عن مطاياهم هنركب ايه يا ج م ا ع ة في ا ل ج ن ة في مرسيدس هناك في سفر ليه في رولز رايس لهم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين اللي نفسك فيها ت ل و ز ي ا د ة و ز ي ا د ة و إ ل ا فهناك نجائب تسير بك حيث شئت اين شئت وكيف شئت وان س أ ل ت عن حليهم فحليهم اساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس التجان. اللهم ت ي ج ا ا ن ل ارزقنا تاج ا ل ك ر ا م ة و ح ل ن اللهم ب ح ة ا ك ر ارزقنا ا ل ج ن ة يا رب واجمع جمعنا هذا كما هو في الجنه ة انهض إلى ما ل ل و ر ا في غ ف ل ة قد خدعوا ب ا ل م ه ل ة أ أ ن ت م و ا ف ر ي ب ة ما أ ع ظ م ا ل م ص ي ب ة دنياكم حبيبا لحسنها وطيبا ليس لها حبيب زوالها قريب عزيزها ذليل كثيرها قليل لقاؤها فراق وعرسها ضلاق وصالها صدود ووعدها وعيد مصالها علاق سدودها بلاء شرابها سراب نعيمها عذاب ان هض الى المعالي اقبل ولا تبال وخذ من الزمان حظا فانت فاني إن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 ريح ب ع ة وثمانون الجنح الجنح انشاد ابو الحارث تقديم واخراج عادل بارباع ا ل ه ن د س ة ا ل ص و ف ي ة ابو عبد الرحمن الخزمري ا ل م ن ت ا ج والاخراج باستديو و ا ل ر ق م ي ة بجد ة هاتف رقم اثنان اثنان سبعه اثنان ثلاثه ثلاثه ثمانيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ا <تصفيق> يا حبذا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها موسوعه النابلسي ل ل و ب ا ر د ش ر ا ب ه ا